فاذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا, قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم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 و أ ن ب ت ن ا فيها من كل زوج بهيج ت ب ص ر ة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا ف أ ن ب ت ن ا به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 ذلك ي و م ا ل خ ل و د ل ه م م ا ي ش ا و ن ف ي ه ا و ل د ي ن ا مزيد و ك م ا ل من ا فنقبوا س ل ب ا د هل م ن م ح ي ص إ ن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ن والقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م وما مسنا من لغوب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 يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد